سبح لله ما في الزماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل من ديارهم من ديارهم من الحشر فظلنتم أن يخرجوا أن حصونهم وظنوا أنهم عنياتهم حصونهم من الله فأدهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي مؤمنين فاعتبروا يا ولو أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابنا ذلك بأنهم شاف الله ورسوله وَمَن يُشَافِ إِلاَّ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا طَمْأَنْتُمْ أَن تَتْرُكُوهُ مَا قَائِلَةً عَلَى أَنْ أَكُونَ هَذِهِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَيُخْزِي الْفَاسِقِينَ عليه من خير ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلق رسله على من يشاء على من يشاء والله على كل شيء قدير والسبيل وبه السبيل كي لا يكون دونه بين الأغنياء منكم وما أتكم رسول فخذوه وما لهم عنه وما لهم عنه فلتنه واتقوا الله. يُغْنِي الطَّائِرِ مِنَ الْفُقَرَاءِ مُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئك هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوا الزر والإيمان للقبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قدورهم حاجة ولا يجدون فِي في قدورهم حاجة مما أوسوا ويحشون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قالوا اننا نافقو يقولون لا اخوان لي من الذين كفروا منهم الكفار من ان كتابنا المخرج لا نخرج ان ولا نطيع فيكم حدا بدوا وان قولكم لننصرنكم والله نشهد لئن يخرجوا لا يخرجون معهم ولئن توتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد ربك في ذلك بأنهم قوم لا يصدون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد فاحسبهم جميعا وقلوبهم شسا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون مِنْ فعل بين من قبلهم قريبا ذا قوة بال عليهم ولهم عذاب أليم كما فعل الشيطان قادم من سانس فلما كفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْك إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أخاف الله رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين من اتقوا الله وأن تنظر نفسنا قزمت لغد واتقوا الله إن الله قبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك لا يسوي أصحابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وأئس خاشعا متخذعاً خاشعاً متخذعاً من خشية الله وتلك من سائر نظربها لنا الذين يتفكروا.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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأزماء الحسما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم